وجعل لكم السمع والأبصار والأسئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفوا وطمعوا ومن ما رزقناهم يفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء.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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوَقُ عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُم بِهِ تُكْفَرُونَ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 فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين